فذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أسخنتمهم فشد الوثاق فإما من بعض وإنما في داء حتى تضع الحرب أو زرعها ولو يشاء الله لن تفر منهم ولا تلبي بل ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلين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 أهواءهم مثل الجنة التي وعد المستقون فيها أنهار من ماء غير آف وأنهار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 كمن هو طالب في النار وسقو ماء حميما فقصع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من بك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال الفا اولئك الذين طبع الله على قلوبهم وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم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 فَالشَّيْطَانُ فَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ لَنُطْعِمَنَّهُمْ مِنْ ثَمْعٍ أَمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَسْرَارَهُمْ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 إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْرِكُمْ وَيُخْرِجُ وَيُخْرِجْ أَضْوَانَكُمْ هَا أَنْتُمْ هَا أُولَئِ تُبْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فمن